بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نام الجميل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نام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 إياك نستعيد <تصفيق> إياك نعبد وإياك نستعيد إهدنا الصراط المستقيم وَرَأَى الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مَا يَرِدُ الْمَرْضُ